فَمَا كان جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ نُوحٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ فَنَكَثَ إنهم أناس يتقهقرون إنهم أناس يتقهقرون فإن جيناه وأهلهم إلا امرأته قدرناها من الغابرين فإن جيناه وأهلهم إلا امرأته قدرناها وأمطرنا عليهم مطرا, وأمطرنا عليهم مطرا فساء, مطر فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله وسلام أم الله خير أم ما يشركون خير أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا بِهِ حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها وأنزل لكم من السماء فَكَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِشَجَرِهَا إِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الأرض قرارا وجعل وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون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 قولا فان الههم مع الله الههم مع الله قليلا ما تذكرون الم ما تذكرون امَن يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَمَّن يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهُهُمُ اللَّهُ أجلهم مع الله تعالى الله عما يشركون تعالى الله عما يشركون